ثَُّ خَلَقناَ النُضُ فَتَعَنَقَتم فَخَلَقَ العلَقَةَ مُبةَم فَخَلَق المُبو فَخَلَقَ المُبوَةَ غِظامًَا فَكَسَونَ الِظَامَ لَحْمَ ثَُّ أَن شَأنَّهُ خَللقًا آخثَُّ أَن شَأنَّهُ خَللقًا آخََ فَتَباركَ اللهَّهُ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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ الْمُؤْكَلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا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 وَقُرْآنَ فَنَزَّلْنَاهُ مُنَزَّلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 وَقالَا المَلَ مِن قَوْمِهِ النَّذينَ كَفرَروا وَكَذذَّبوا بِلِق إِ آآ آخرِرَةِ وَترَفناَاهُ وَترَفْناَاهُ فيِي الحياةِ الدُّْياامَا هذا إِللاا بَشر مِثكُمْ يأكلُل مِمما تَأكُلونَ منِنْهُ يَشْرَب وَيَشْرَبُ, ويشرب مِمَّ تَشْرَبُون وَلإِنْ أَقَعْتُم بَشَْض مِثلَكُم إِكُم إذَا النَّخاصِرون.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 قال رَبّ صُرن بِمَا كَذَّبون قالَاعََّا قَلل إَّ يُصِْحُ النَّ نَادِمين فَخَدَتهُ الصيحَةُ بالِالْحقَقِّ فَجَعلناَاهُُمْ غُذَاءأَ فَبُعْدًا للِلقَوْمِ الظَّالِمينثَُّأَن شَأْنَا بِن بَعْدِهِمْ قُرونًا آخرين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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّمَا تُرَيْنَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 قُلْ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَبِهِ وَرَاءُهُمْ وَمِنْ وَرَائِهِم, ورائهم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنَسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 لَمْ تَكُْ آيات تُتْلا عَلَكُم فَكُن تُمْ بِنَاةُ كَذذبُون قالوا رَبَّّن غَلََت عَلَناَا شِقَوتُنَا قالوا رَبَّنَا غَلََتْ عَلَنا شِقاتُناَا وَكَّ قَوْمَظون